له لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله ثم أما بعد باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر على رجال الأحرار ويُسنان للمنفرد وفي السفر وهما فرض كفاية في الحضر يعني في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء يعني الأذان في مساجد الجماعة وعلى الرجال فأما نساء فليس عليهن أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم خلافهم قاله في الشرح الأحرار للأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة وما ليس عليهم جماعة فهنا الشروط التي تكون فيها يكون فيها الأذان فرض كفايا أن يكون في الحضر أن يكون على الرجال أن يكون على الأحرار خرج منها النساء خرج منها في الصفر خرج منها العبيد ويسنان للمنفرد لو أن الإنسان صلى منفردا صلاة, صلاة فرض، يسن له لحديث عقب بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راع غنم في رأس شضية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ده من فضل الأذان والأذان له فضائل كثيرة وهناك خلاف بين العلماء في أيهما أفضل الأذان أم الإمامة وقال وقال عمر لولا لا الخلافة لأذان من فضل الأذان يعني ويأتي يوم القيامة المؤذنون أطول أعناقا بين الخلائق والعلماء اختلفوا في الحكمة من طول العنق يوم القيامة قالوا قال منهم بعض العلماء يعني وذلك لشرف النداء أنهم ينادون على أفضل عبادة وهي الصلاة فناسب أن الله عز وجل يجزيهم بنفس, بنفس الجزاء من جنس الجزاء أن يرفع عناقهم كما أنهم رفعوا نداء الحق في الدنيا ونداء يناسب العنق الطويلة لأنه أراد بعنقه رفع عنقه إلى السماء ليصل صوته إلى, ليصل صوته إلى كل الناس فالله عز وجل جزاه يوم القامة بأن رفع عنقه حقيقة أطول الناس العناق وهذا يقيه من شر الموقف لأن كلما طالت عنقه كلما قل عرقه ولم يصل إلى المرجمه يعني فهذا أيضا من شرف المؤذنين وأيضا من من فضل الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو أذن 12 سنة كتب له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة لو أعد 12 سنة يؤذن وهذا الفضل لا نعلمه من من الإمام لو أم طول عمره لم يرد فيه دليل وأيضا الأذان في نفسه عبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أنه إذا الشيطان إذا سمع الأذان ولا مدبرا يسمع له حصاص صوت من شدة العدل لأنه يكره الأذان وغير ذلك من فضاء الأذان كثيرة ذكرها العلماء من أراد أن يطلع عليها فهو أفضل يعني هنا يسنن المنفرد وذكر فيها حديث وأيضا يسن في السفر بقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولبن عم الله إذا سفرتما فأذنا وأقيم وليأمكما أمك ولي أكبركما متفق عليه ويكره قال للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم أن رفع الصوت ليس من وظيفة النساء ولم يرد الشرع الشرع بتفضيل ذلك مطلقا بل ورد الشرع دائما بكراهة رفع الصوت للمرأة لأن المرأة من طبيعتها الخضوع بالقول والخضوع يجلب قلوب المفتونين من الرجال فمن مقاصد الشرع, الشرع أن يسد هذه الزريعة بأن لا ترفع المرأة صوتها ورد ذلك في أدلة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فجعل مقام التسبيح ورفع الصوت بالذكر التصفيق للنساء ولو كان التسبيح للنساء مشروع في هذه الحالة وهو ذكر وهي في الصلاة وهو أبعد شيء الذكر والصلاة عن الخضور بالقول يعني لما تقول سبحان الله تقول سبحان الله يعني ولكن الله عز وجل مع ذلك سد ذريعة رفع المرأة صوتا وكذلك في التلبية لا تلبي الرافع الصوت فكان المناسب أيضا أنها لا لا ترفع صوتها في الأذى وهذا الكلام أن صوت المرأة عورة كلام ليس على حقيقته مطلقا وليس باطل مطلقا صوت المرأة فيه من العورة فيه إذا خضعت بالقول فهو ممنوع لأن الله عز وجل نهى المؤمنات يخضعن بالقول أما لو كان صوت ليس فيه خضوع فيجوز المرأة تتكلم به في وسط الأجانب للحاجة ولا يصحان إلا مرتبين هذا هذه الفقرة عن شروط صحة الأذان شروط صحة الأذان والإقامة ولا يصحاني عن الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا الترتيب أن يأتي بأنفاض الأذان مرتبة ما شرعت التوالي أن يأتي بالجملة ثم التي بعدها في زمن مناسب له عرفا مش يقرأ الأذان مثلا يقول الله أكبر الله أكبر ويروح يخش يتوضى ويرجع يكمل فعرفا أن هذا قطع الأذان قطع طويل للأذان فلا يصح لابد أن يتوالى عرفا بحيث أنه كل من سمع هذا الصوت يعلم أنه أذان من أوله إلى آخره لأن المقصود من شرعية الأذان هو الإعلام بدخول الوقت لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا يعني إيه لا يعلم أنه أذان بدونهما يعني بدون المولاة والترتيب واحد فتح الميكرافون وقال الله أكبر وأفلو تاني وبعد غمزة ذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأفلو تاني أنت ح ح يعني ماذا تقول تقول إنه بيجرب المكرفون صح لا تتوقع أنه أذان فهو أخلي بمقصود الأذان إنه هو يبلغ الناس أنه دخل الوقت فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطلا للإخلال بالمولا قال الله أكبر الله أكبر وقطع الأذان بسكوت طويل أو كلام طويل فإن كان يسيرا جاز يعني هنا بيفتح باب بأنه يجوز للمؤذن أن يتكلم في أثناء الأذان ولو يسيرا مثلا بيؤذن فبوسط الأذان حدث له حادث فقال الولد اغلق الباب مثلا أو اغلق كذا كلمة طبعا مش هيقولها في المكان بعيدا عنها لكن كلام يسير لا يخل بالمولاة قال ابو خاري في الصحيح وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن ده بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم وأن يكون من واحد ده الشرط التالت أن يكون يعني الأذان والإقامة من شخص واحد فلا صح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامة لأنها عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي. وفي الانصاف لو أذن واحد بعضه، وكمله آخر. عندكوا كمله؟ وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. معنى الصورة المسألة؟ رجل كان يؤذن وفي نصف الأذان تعب. وهو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وبعدين تعب ما عرفش يكمل فجي واحد كمل حي على الصلاة حي على الثلاث هل هذا يا صح؟ لا لو جيه واحد يكمل حيبدأ من الأول ولا يكمل يبدأ من الأول ده فيه إجماع وكمله آخر لما صح بلا خلاف أعلمه لا خلاف من العلماء أنه يبدأ من أول الأذان لأنها عبادة الصلاة كده واحد بيصلي ركعتين في الركعة الأولينية تعب فجه ابنه قد استراح انت يا بابا انا حكملنا ركعة تانية ينفع ما ينفعش لأن العبادة دي هذه عبادة بدنية او بيصوم مثلا نص النهار وتعب فابنه كمل مكانه، العبادة دي لا تصح إلا من, من أولها إلى من واحد فكذلك الأذان لا يصح من أوله إلى آخرة إلا من واحد الشرط الرابع بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات يبقى شرط في صحة الأذان النية واحد الميكرافون بايز واحد طلع برا قال له إيه اتكلم عشان أسمع قال طب أنا هتكلم طب أنا أذن وهو بيأذن ده دخل الوقت بعد ما أذن قالوا له ده الوقت دخل والناس أذن الضر هل يأخذ على هذا الأذان أجر لا لأنه كان بيجرب صوته ما كانش بيأذن يبقى لابد فيه من نية حتى يأخذ أجر الأذان وحتى صح الأذان لأنه من شروط العبادة النية وشرط كونه مسلما الشروط دي بقى كده خلص شروط صحة الأذان نربع دخل في شروط المؤذن المؤذن نفسه بقى اشترط في ايه أن يكون مسلم فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادة كنيسة جنب مسجد فجيه الكافر معدي لأ الأذان بيأذن قالوا أن المسلمين نيمين كده ليه ويفضل طول عمرهم نيمين وجي فاتح وداخل ومأذن خدمة للمسلمين هل يصح هذا الأذان؟ لا لأن الكافر لا يصح منه العبادة ذكرًا فلا يعتد بأذان أنثى لأن الأنثى ليست من أهل رفع الصوت لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك عاقلا ياذن تاني لو المسلم جه ياذن يعيد الأذان مرة أخرى مش لازم في الميكروفون بس يعيده من السنة يعني لأن لما احنا قلنا أن الأذان فرض كفاية يسقط بأقرب مسجد لي لو فرضنا المسجد ما أذنش مش هيأثم لأن في مسجد أخرى أذنت إمتى أثم لو أن هذا المسجد هو الوحيد في القرية ولا يسمع أهل القرية الأذان إلا من هذا المسجد ففي هذه الحالة هذا المسجد يكون واجب عليه فرض عين أن يؤذن فيه الشرط الثالث أن يكون عاقلا يعني لو إن واحد مجنون دخل وأزن حيقوله في الأزام آه فده شرط في شروط لا تحتاج إلى دليل لأن العقل من شروط لحظ العبادة بأدلة أخرى وهنا أولى لأن العاقل لابد أن يقول الأذن من أول إلى الأخير أما المجنون فربما يشتم حتى في في أثناء الأذان مميز مميز عشان تصح من العبادة أن يكون فوق سبع سنوات لا يكره ولا يعتد بهم إن فعلوها مكروه في نفسه وما يفعلوا ذلك وإن فعلوه لا يعتد به مميز فلا صح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادة ناطق لينطق به ده الشرط الخامس طبيعي لو لأن الأخرص هيجي أزل ماذا ماذا سيقول هو نعم توحيد عنه بقى. عدلا ولو ظاهرا أن يكون المؤذن عدل والعدل خلاف الفاسق ظهور فسقه ولو ظاهرا يعني في ظاهره العدالة فلا صح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح بغير خلاف على ابناء هنا أذان الفاسق الفاسق لو يظهر عليه علامات الفسق فهو لو أذن يصح أذانه أم لا فيها خلاف بين العلماء والجمهور على صحة أذان الفاسق وهو الراجح. لأن الأذان كما أنه يصح صلاة الفاسق يصح أذانه وكون المؤذن أمين ففسقه لا يؤثر في أمانته في أداء هذا الحق لأن الفسق متعدد الجوانب يعني ممكن يكون فاسق في شيء وأمين في شيء آخر كولي المرأة في النكاح أبوها مثلا ممكن يكون فاسق وأمين على ابنته وكذلك المؤذن ربما يكون فاسق في شيء آخر ولكن أمين على الوقت بحيث أنه أما لو علم من المؤذن أنه ليس أمين على الوقت يعني لو واحد يدي له خمسة جنيه أزم بدري علشان عشان المغرب أو, أو يدي له خمسة جنيه عشان بيتصحر يوم جاي مؤخر شوية فعلم من ذلك فهذا لا يصح أذانه ويجب على المسؤول أن, أن لا يصدره للأذان لأنه يفسد صلاة الناس ولا يصحان قبل الوقت لا يصح الأذان والإقامة قبل الوقت لأن مقصود الشرع أنه علامة على دخول الوقت فلو أذن قبل الوقت فهو يغر الناس قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه انتهى لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل هنا الفجر هو العب هو الصلاة الوحيدة التي لها أذنين والجمعة ولا الفجر بس فجر بس الجمعة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذن واحد وفي عهد أبو بكر أذن واحد وفي عهد عمر أذن واحد وفي عهد عثمان ست سنوات أذان واحد حتى طرأ مشكلة حدثت في زمن عثمان في سنة 30 هجرية بعد ست سنوات من خلافة عثمان بن عفان أن الناس كانوا يذهبون إلى السوق يوم الجمعة ولا يبالون بأذان الجمعة فقال عثمان لو أن بعثنا رجل يؤذن على الزوراء في السوق، فهذا الأذان ينبه الناس، وساروا على ذلك. إذا المشروعية هذا الأذان كان التنبيه على دخول الوقت، وسار الناس كذلك. فالعلماء المعاصرين قالوا: العلة التي كانت في عهد عثمان زالت، أن الناس الآن لا ينشغلون بالأسواق عن الاه، عن الصلاة، يعني يوم الجمعة إجازة والناس كلها في البيت. والساعات منتشرة ودلوقتي الموبايل بقى بيأذن لوحده، مش محتاج مؤذن ينبه والناس لا تنشغل عن عن المسجد بالسوق فأصبح رجعنا إلى زمن النبي وابو بكر وعمر وأوائل زمن عثمان فنرجع من السنة إليها يبقى احنا عندنا السنة لها طرفين لها حالتين حالة عند وجود علة وحالة عند زوال العلة طب الآن زالت العلة أم وجدت زالت يبقى السنة أن نتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أما أذان الفجر إحنا خلفنا عملنا الجمعة أذنين والفجر أذان واحد ويمكن من غير أذان خالص عشان بعض الناس بينزعج وبيقوم النوم من صوت الأذان ف... فالفجر يشرع له والسنة أن تكون له أذنين الأذان الأول بيبدأ من نصف الليل ساعة 12 بالليل بيبدأ تقريبا لغاية الفجر أي وقت من هذه الأوقات المناسبة يؤذن والأفضل أن يكون قبل الفجر بوقت كافي بأن يقوم الإنسان من نومه ويتجهز لصلاة الفجر لحديث إن بلالا كان يؤذن بليل فكله واشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنين في الفجر بلال وابن أم مكتوم كان بلال يبدأ أولا بالأذان قبل ابن أم مكتوم بكام قدر خمسين آية قراءة خمسين آية قراءة خمسين آية عن ربعين تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني كان بلال ينزل من على البيت الذي يؤذن عليه وهو أطول بيت في المدينة وبيت امرأة من بني النجار وكان يصعد ابن أم مكتوم ما كان بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا يدوبك على ما يخلص وينزل ويتجهز ابن أم مكتوم ويصعد تكون ربع ساعة عادت ويصعد ابن أم مكتوم وكان أعمى لا يرى فكانوا يقولوا له أصبحت أصبحت يعني بينظرون في الأفق فإذا وجدوا الفجر سطع قالوا أصبحت أصبحت فيؤذن ابن أم مكتوم فالعلماء قالوا استحب في الفجر أن يكون المؤذنين المؤذنان مختلفين المؤذن الأول غير الثاني بحيث أنه يميز السامع بين الصوتين فيعلم أن هذا الأذان الأول أم الثاني وأيضا الشرع ميز الأذان الأول عن الثاني بزيادة لفظ وهو التثويب سيأتي إن شاء الله ورفع الصوت رك ده أركان الأذان رفع الصوت ليحصل السماع المقصود بالإعلام ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو أفضل يعني إيه لحاضر يعني ناس حاضرين والناس صلت وإحنا عايزين نصلي هنا فأؤذن لناس حاضرين وليس للعوام ففي هذه الحالة يخفض صوته بقدر ما يسمع الحاضرين وسن كونه صيتا يعني المؤذن أن يكون صيت والصيت هو قوي الصوت رفيع الصوت، رفيع الصوت وقوي الصوت، عالي الصوت ورفيع. لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: القه على بلال فإنه أندى صوتا منك ولأنه أبلغ في الإعلام. عبد الله بن زيد هو الذي رأى رؤية الأذان. فكرينها رؤيا دي؟ كان الرؤية حت... هذه الرؤية تأتي في آخر الباب، الباب. ولكن أريد أن أنا أذكرها لفائدة. عبد الله بن زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن تشريع الأذان بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أشار على الصحابة أن يجمع الناس للصلاة فمنهم من قال نأتي بنقوس جرس نضربه الناس تسمع جرس تأتي إيه تصلي فقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمشابهة النصار فقال آخر نأتي بنار على علم على على جبل أول من تولع الناس حتشوفها تأتي للصلاة فكره النبي صلى الله عليه وسلم لمشابهه المجوس واحتر الصحابه فعبد الله بن زيد وهذه فضيلة ومن قبل عبد الله بن زيد أرياء رؤيه فيها الأذى أتىه رجل وقال كان معه ناقوس قالت اعطني الناقوس قال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن, إيه؟ أن يجمع الناس للصلاة فيه فقال ألا أدلك على خير من ذلك قال نعم وذكر الأذان فلما قام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤية سبقه سبق بالرؤية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق وأقر ذلك فما لبث أن جاء عمر يجر الرداء ورأى نفس الرؤية فنسبت لعبد الله بن زيد لأنه إيه أسبق بها كان بلا الواقف فقال لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك من فقه الصحابة وصفاء قلوبهم لم يحسد بلال على ذلك لأنه رغم أنه هو الذي رأى الرؤية فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بها يكون مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ده أشرف شيء في الدنيا وعبد الله بن زيد منقبته أن الله عز وجل أرى هذه الرؤية ومن منقبة بلال أنه الذي وهذا من فضل بلال لم يرى شيئا بلال ومع ذلك كان المؤذن وعبد الله الذي رآها فله أجر كل من أذن إلى يوم القيام لأنه والدال عليه وأيضا بلال فالله عز وجل فضل الاثنين عبد الله بن زيد لشيء عند عبد الله بن زيد في قلبه وهو الصدق والإخلاص ولم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ألقيه على بلال. وهذا يروح الجماعية إن الإنسان لا يبالي هل هو الذي أدى العمل أم غيره إنما يبالي بأن العمل أدي أم لا أهم شيء إن الأذان يؤدى على الوجه المطلوب ولم يتشح مع بلال في ذلك ولم نعلم أن عبد الله بن زيد أذن أصلا لم يأتي حديث أن عبد الله بن زيد أذن ولم يتشح مع بلال في ذلك ولكن بلال هو الذي أذن وكان له المنقبة إلى يوم القيام وإذا نظرت إلى بلال تجد أن الله عز وجل فضله بشيء أيضا لأن بلال كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وعذب في الإسلام عذابا شديدا لأنه كان عبد وكان يعذب في صحراء مكة أن يكون أمينا أن يكون سيطاً أمين لأنه مؤتمن على الأوقات والحديث أمناء الناس على صلاتهم وصحورهم المؤذنون عالما بالوقت علم الوقت معناها أنه يعلم دخول الوقت سواء بقى بالساعة أو آآ آآ بالساعة أو بالنتيجة كنت أعرف مؤذن ما مش عارف حاجة في الساعة, ما يعرفش في الساعة. فلازم قبل ما يؤذن يسأل شوف حد يقول له تعالى معايا عشان تقول لي الساعة جت ولا لا وبساعة بيريح نفسه ويمجي واقف على باب المسجد أول ما الناس تأذن يخش يأذن فده أما لو كان لوحده في بلد فلا يجوز هذا الرجل أن يؤذن لابد أن يعلم دخول الوقت بما يدخل به الوقت قائما فيهما يسن متطهرا أن يكون متطهر يعني متوضع أو من حدث أكبر أو أزر قائما فيهما يعني في الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما الشيخ الأرباني بلود لم أجده وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من سنة أن يؤذن قائما أو يؤذن قائما فإن أذن قاعدا العذر فلا بأس قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يعني في الجهاد قاعدا قائماً. كان أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لا قاعدا ويجوز على الرحلة قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيخيم لكن لا يكره أذان المحدث يعني لو واحد مش متوضي هل يجوز له أن يؤذن يؤذن يجوز ولا يكره بل إقامته تكره الإقامة وعل تكراها أنه يفوته فضل ليه لأنه هو على ما يقيم ويروح يتوضى ويرجع يكون فاتته تكبيرة الإحرار للفصل بينها وبين الصلاة قال ملك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم يعني لا يؤخر وربما أخرد إقامة هنا معنى يسن يعني للأفضل أما لو أخر الأذان للناس المهم يؤذن في الوقت ولكن الأفضل أن يعلم الناس بدخول الوقت في أول الوقت الترسل فيه الترسل في الإقامة الترسل في الأذان معناها أن ينادي بالأذان مترسلا يعني جملة جملة قوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر والحضر والإسراع أن يكون على علوم يعني يؤذن على علوم والعله من ذلك أن كلما ارتفع الإنسان كلما توسع مدى صوته كلما طلعت الفوق كلما صوتك يجيب مسافة أكثر قال في الشرح لا نعلم وخلافا في استحباب لا أنا أبلغ في الإعلام ورؤي أن بلالا كان ينذر على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد حديث حسن رافعا وجهه ها؟ لا زالت ليه يخلي المكرفونات في أعلى حتى في المسجد آه. رافعا وجهه جاعلا سبابتايه في أذنيه. قولي أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه. رواه أحمد عن صحيح. وقال عمل علي عند أهل العلم وعن سعد القرظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك.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 وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاح حي على فلاح يضع السبابتين في الأذنين ويضم بقطرة صاعب ويلتفت يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على فلاح في الاثنين والاثنين الالتفات يكون بالوجه ماشي ولا يزيل قدميه للخبر وسواء الخبر اللي هو أتا إن هو بلال كان يلتفت ولا يزيل قدمين سواء كان بمنارة أو غيرها يزيل القدم يعني يحرك القدم إنما يثبت القدم ما لم يكن في منارة فإنه يدور المنارة عاملة زي البلكونة المدورة فلو أزن في جهة ممكن لا يسمعه أهل الجهة الأخرى فيؤذن وهو يدور وهذا في معنى التفات بلال لأن المعنى المقصود من التفات هو الجهاد كلها اليمين والشمال أما في المنارة فلو ضر أسمع الجهاد كلها فبيقول في المنارة يدور وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الحي على اللي هي حي على الصلاة وحي على فلاع يسموه نحت النحت هو أخذ حرف من كل كلمة وإتيان بكلمة تدل على الجملة حي على الصلاة سموه حي على لا حول ولا قوة إلا بالله سموها إيه؟ حقلة بسم الله الرحمن الرحيم سموها بسملة أطال الله بقاءك سموها طلبقة صح يقول الصلاة خير من النوم مرتين هو يسمى التثويب الصلاة خير من النوم بعد ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم مرتين سموها التثويب ليه بعض العلماء قال التثويب هو الرجوع من ثاب الشيء ثاب يعني رجع فين هو يقف عند إذن وارجع لجملة أخرى وبعض العلماء قال لا ده التثويب أصلا معناه الاستصراخ على الشيء كان في الصحراء عشان المسافات طويلة فإذا أراد أن يلفت النظر إليه يخلع ثوبه ويلوح به فسموا التثويب يثوب من الثوب فكأنه يصرخ على الآخر ويثوب به فقالوا أن التثويب هنا الصلاة خير من النوم كأن المؤذن خلع ملابسه وصرخ في الناس ده اللي بيفعل هذه يحتاج يعني باستغافة لداء استغافة لو لقيت واحد بفعل ذلك هذا ينادي استغاثة نداء استغاثة كأنه ينادي نداء استغاثة على النائمين ويقول لهم الصلاة خير من النوم فقالوا أن هذا المعنى التثويب أنه يصرخ في الناس وينادي بهم كأنه يستغيث بالمسلمين قول بلال أمران رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء ودخل ابن عمر مسجداً يصلي فيه، فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدع. ابن عمر دخل المسجد، فكان تقريباً أهل المسجد كانوا ينامون الظهر، لا يقومون في الظهر. فالمؤذن قال قياساً على الفجر، ما هنوم بنوم؟ نقول الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر. في بعض الناس هو بينام الفجر ويقوم أورو بالعصر كده. ده يعني يلحق الظهر بالعافية إن لحقوا وساعات ما يلحقوش وي... ويلحق المغرب مع الظهر مع العصر يعني فهل يجوز لأهل المسجد أن يقولوا لهم الصلاة وخيره من النوم بدل الفجر ويوصح الفجر لا يجوز عبد بن عمر خرج وقال أخرجات البدعة لأن القياس في العبادات لا يجوز ما ينفعش أن أنا أقصد الفجر على الظهر مدام في الصلاة نوم خلاص يعني لو في ناس بتيجي من الشغل المتأخر ويناموا العصر ويروح عليهم المغرب لأنهم بيناموا يقول في المغرب صلاة خير من النوم وبرضه في ناس بتنام العشاء قبل العشاء يقول صلاة خير من النوم في العشاء اتبقى ايه الناس كلها نايمة في جماعة الصلاوات فلا يخصص هذا الأمر الا في الإيه؟ في الفجر فقط لا يجوز زيادة لفظ في الأذان الا في الفجر انا بقولك كلام ده علشان بعض الناس يوم جاي مزود فألفاظ الأذان بعض الألفاظ الصلاة حية على خير العمل مثلا زي أذان الشيعة علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله زي أشهد أن محمد رسول الله هذه الأفاظ لا تجوز لأنها لم ترد في الشرع ويكره بين الأذان والإقامة يعني يكره بين الأذان والإقامة يعود يقول الصلاة خير من النوم والنداء للصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء دي بد بيدعى برضو ذكروها نداء الأمراء يعني إيه يعني الأمير هو اللي كان بيصلي في الناس بالناس يعني فيجي المؤذن ينجي طالع يطالع الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة يا أمير المؤمنين ينادي أمير المؤمنين بالصلاة وهذه بدع وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ووصل ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدع ذكروه في شرح العمدة شرح العمدة لمين لشيخ الإسلام تهمين قال إن وصل الأذان بذكر بعده ده بدع فمال إيه بقى اللي ورد عن أذكار الأذان الأذان ورد بصيغة بصيغة مخصوصة الفاظ من التكبير إلى التكبير الزيادة عليه إن كان في ذكر موظف يذكره في نفسه ولا يذكره بصوت مرتفع كأنه جزء من الأذان فهذا ذكره شيخ الإسلام ويسنى أن يتولى الأذن والإقامة واحد ما لم يشق يعني ممكن اللي يأذن واحد يأذن وواحد يقيم ما لم يشق يعني على المؤذن إن أخ صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم حديث ضعيف ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل من جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وقام الكل في المزدلفة إذا دفع الحات من العرفة وذهب إلى المزدلفة بيجمع المغرب عشاء جمع تأخير فيؤذن للمغرب ويصل المغرب ويقيم المغرب ويقيم المغرب ويصل المغرب ويؤذن للعشاء ولا يقيم للعشاء يقيم للعشاء ولا يؤذن للعشاء. حديث جابر في مسلم أنه كان أذن للمغرب وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء. فهنا أذن للأولى وأقام لكل لكل ق ق أو فوائد. هو بيقول فوائد يعني لو فرضنا واحد تكاسل عن الصلاة وفاتته فيقضيها بهذه الصفة. لقول جابر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفه بأذان وإقامتين. لا فعرفه وبرضه في إيه؟ في مزالي فأصلى المغرب العشاء بهذان والخمتان والحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء هذا حديث ضعيف وبعض العلماء قال من صحه يعني قال هذا قبل نزول صلاة الخوف ماشي لأنه لا يجزل الإنسان أن يفعل ذلك واحد ممكن يقرأ الحديث يقول طب أنا هعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مشغول وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اجمعوهم ولا تقطعوهم لا ده مش حديث بس هو اللي بيقول يعني اجمعوهم ولا تقطعوهم وبعض الناس بي بيتوسع في ذلك ويقول خلاص أنا كل ثلاثة أيام أجمع الثلاثة أيام على بعض وكل هذا من الضلال هذا ليس من الدين في شيء أوققت من أوله إلى آخر ده وقت الظهر إلى انتهاء وقت الظهر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بصناة الخوف وسمع وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر هنا أنا قبل ما أكمل عايز باستدلال بسيط يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الله أكبر الله أكبر فليقول إيه الله أكبر الله أكبر معنى كده أن المؤذن الأفضل له أن يقول الله أكبر الله أكبر جملة واحدة لا يقول الله أكبر ويسكن بعدين الله أكبر ويسكن لأن الحديث قال إيه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 ثم قال الله أكبر، الله أكبر، قال الله أكبر، الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، دخل الجنة خلصا من قلبي دخل الجنة وفي التسويب يعني إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم ولكن صدقت وبررت ديت ما فاش دليل فاش حديث يعني والصحيح أنه هو يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم وفي لفظ الإقامة إذا قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدمها برضو هذا الحديث ضعيف لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها دضعيف أيضا هل هنا مسألة قبل أن ندخل في اللي بعدها هل يردد الإقامة كما يردد الأذان أم الأذان فقط؟ الحنبلة قاله يردد الإقامة كما يردد الأذان وهذا لا يسعي في الدليل في الاستدلال في هذا الأمر إنما الدليل جاء في الأذان وألفاظ الأذان يعني الحديث اللي فات ما ذكرش فيه الإقامة خالص حتى قال حي على الصلاة حي على فلاح لا إله إلا الله على طوله لم يقل خد قامت الصلاة العلماء قالوا أن الأذان هو الذي يردد أما الإقامة لا تردد لأن الإقامة المقصود منها الحد وإبلاغ الجالسين بإقامة الصلاة فلا يناسبها الترديد لأنه أنت مش هتجد حت... فرصة أصل هايولي الله أكبر الله أكبر رشاد ولا لا إله إلا الله ما يبسكتش عشان إيه ما بديكش فاصل عشان آه... تردد وراءه فالراجح أن الإقامة لا يرددها المصلي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا إذا سمعتم, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول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 آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة وزيادة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد هذه الزيادة ضعفها شيخ الألبين وصححها غيره ولكن يعني بعض العلماء بصححها شيخ الألبين وصححها ويذكر هذا ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد والترمذي وصححه ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه يعني يستحب الإنسان هو يدعو ويرفع يديه وهنا مسألة وهو رفع اليدين في عند اجتماع الناس هل أفضل للداعي لا خلاف بين العلماء على أن الداعي إذا كان وحده يرفع يديه وفي الجمع في اجتماع الناس هل يرفع يديه أم لا بعض العلماء قالوا لا يرفع يديه يدعو ولا يرفع يديه لأن هذا أقرب للإخلاص وقبول الدعاء وبعض العلماء قال يرفع يديه ك... كدعاء السر يرفع يديه كدعاء السر والمسألة مرضودة لصاحبها فلو أن الداعي وجد من نفسه الرياء في رفع يديه وانشغال القلب برؤية الناس به عن الدعاء، فالافضل له يدعو دون رفع اليدين. فورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الجمعة دون رفع يديه. والسنة في في الجمعة أن الداعي يدعو دون رفع اليدين. ماشي. وقبح الله حديث قبح الله تين اليدين لما الإمام في الجمعة وهو بيدعي رفع يديه. دع الصحابة عليه، فقالوا أن هذا يؤخذ منه أن في الاجتماع الناس لا يرفع لا يرفع اليدين. ولكن المسألة ترجع فيها لـ إيه صاحب إن كان لا يرى لا ينشغل قلبه برفع اليدين فليرفع ذي وبعض الناس برضو من نزبة الدعاء ينشغل خصوصا دعاء التراويح بينشغل بغير الدعاء بينشغل باهتمام الناس بالدعاء يعني أحيانا بيختار من الدعاء المك ويظن أن الدعاء مرتبط بالبكاء الدعاء اللي من غير دموع مش مقبول والدعاء اللي كلما كثر دموعه كلما ازداد القبول فيه وهذا ده هذا رياء وهذا سبب من أسباب رد الدعاء فالمفروض الداعي لا ينشغل بحاله وهيئته إنما ينشغل بقلبه وتوجهه إلى الله ويدعو بالدعاء وهو مخلص في القلب ولا يشغل باله بالناس والناس اعتدت هذا الأمر خصوصا النساء لو طلعوا من دعاء التراويح من غير ما يعيطوا يبقى كأنهم ما صلوش ويقول لك الإمام ده وحش ما بيعرفش يدعي ما بيعيطناش وكأن العياط والبكاء هدف من أهداف الصلاة والله العاز يعيط فيه مئة سبب للعياط يعني مش لازم الدعاء هو يعيطه على حاجات كتير فالدعاء غير مرتبط بالبكاء تماما وهذا الأمر دخيلة من الدخائل القلب التي ممكن بسببها يرد هذا التعاء يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بالعذر أو نية رجوع هنا الأذان أذن كلام ده للرجال أما النساء يجوز لهم الخروج لأنه لا يتجب عليهم الجماعة الأذان أذن لا يجوز لأحد أن يخرج من المسجد إلا لسببين السبب الأول الخروج من المسجد لعذر حدث لها عذر مسافر تأخرت الإقامة وهو مريض ده عزر أو نية الرجوع ده السبب الثاني يعني يطلع يجيب حاجة ويرجع تاني يصلي مع الجماعة قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم تتم في صفة الأذان قبل تتم في صفة الأذان حكم الأذان الموحد بدعة الاذان الموحد جاءت ايام وزير الاوقاف في عهد مبارك اراد ان يجعل الاذان موحد صرطه يجيب جهاز بث FM ويعمل على المسجد استقبال المساجد يحطوا فيها اجهزة استقبال بث FM ويوم جاي ضابط الموجة على رقم معين في ال-FM وانطلع من جهاز الإرسال أذان وجهاز الاستقبال تستقبل لا مسجل هم قالوا مسجل مسجل مسجل لا حتى لو واحد أذى هنقول الحكم ده والحكم ده واحد يؤذن وال-FM تصدر الأذان للمساجد الأخرى الأذان عبادة لا تصحي إلا من إيه؟ من شروط ما ينفعش أن أنا أجيب شريط ويصلي بالناس صح؟ يعني أنا أقول لكم على فكرة حلوة في رمضان نجيب شريط المعخلة ماشي بالكمبيوتر ويصلي بنا وكأننا في وغمض عينك كده وفتكر نفسك في الحرق ينفع هذا الصلاة دي؟ ليه؟ إيه سبب؟ لأننا فيش إمام ده, ده شريط كسب ده فكذلك لا يصح هذا الأذان لأنه ليس من إيه؟ من مسلم عاقل بالغ رغم أنه مسجل ولكن ليس إنسان حي وقالوا له ده محمد رفعت يعني مات من سنين ولو كان شخص يصح في المسجد الذي أذن فيه ولا يصح في المساجد الأخرى لأن في المساجد الأخرى من اللي أزن؟ جهاز الاستقبال وليس هذا المؤذن الآخر المشكلة الفكرة دي فشلت لي بقى لما أول تجربة لها كان في بعض المساجد مثل مسجد عمرو بن العاص وغيره لقطت بدل ما تلتقط إشارات الـ F-M بتاعت المسجد التقطت إشارات F-M تداخلت معها فظهر في أول مسجد أغنية لأم تلسون طبعا تداخل الـ f ده بقى أمر سهل جدا صح؟ ده في أجهزة بس F-M بتبقى في السيارة بتحطها في مكان الولاعة صح؟ بتصدر إف إم وممكن تبقى أنت مزاع مشغل إذا تبقران كريم وتبقى ماشي جنب سيارة تلاقي وشيت ودخلت عليها أغاني صح؟ حصل كده في الإيه؟ في المساجد الأربعة اللي كان المساجد دي منظورة لهذه التجربة واحد جاب فيها أغنية واحد فيها كان بيتكلم في اللاسلك بتاعه والتالت جابت أغنية العمر دياب يعني إيه فشلت التجربة لأن أصبح ال F M تدخل لواحد جنب المسجد وعم عربية ووو بالمساطف في المصادفة موجة ال F اللي مشغلها في العربية نفس الموجة حتى تدخل وممكن تغلب على موجة اللي لإنهها جاي من موجة بعيدة فممكن تغلب. فالأذن الموحد ده حكمه وصدرت فتاوى كثيرة بأنه لا يجوز هذا الأذن لأن الأذن عبادة لابد أن تصدر من مسلم مكلف عاقل بقى عايزين ايه فلوس المؤزن انا مش عارف ما والمؤزن بياخد فلوس من غير ما يأزن وحيشتغل برضو يعني هيزبط ال F M و وظيفة بدل ما يشتغل المؤزن هيزبط هيشتغل زبيط لل F M اه كهربائي لل F M وحياخد مرتب برضو على على هذا يعني الحمد لله ان الله عز وجل نعم طب ما يجيبه مؤذن صوت تتم في صفة الأذان عشان ما أروح. قال في الكافي وأذهب أبو عبد الله. أبو عبد الله اللي هو مين اللي ما محمد. إلى أذان بلاه الذي أريه عبد الله عبد الله بن زيد ابن زيد. كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس جمع طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. فقلت يا عبد الله أتبيعن نقص؟ فقال. وما تصنع به؟ قلت ندعوه به للصلاة. قال أفعل أدلك على ما هو خير منه من ذلك؟ قلت بلاه. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر عني غير بعيد غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبح فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤية حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فإيه صفة الأذان والإخام المستحب لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات انتهى هنا بيتكلم عن موضوع وهو أذان آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وبلال أذن في مكة كان هناك رجل يسمى أبو محذورة من كفار قريش وأسلم عند الفتح ولم يحصل إسلامه وكان صوته حسن فكان يحاكي أذن بلال يحاكي يعني بيقلد أذن بلال بيقل يقلده يعني يذكره ولكن صوته ندي وحل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ضرب على صدره وقال جعله مؤذن وقال له أذن وذكر له شيئا زائدا في الأذن وهو الترجيع والترجيع هو أن يذكر الشهادتين في سره أربعة أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول ثم يذكرها جهرا ليس أذن أبو محطول وأذن به في مكة وحثنا أسلامه بعد ذلك وأذن به في مكة فالعلماء اختلفوا هل الأفضل أذن أبو محذورة ولا أذن بلال فقالوا أن أذن أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي محذورة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح مكة فهو أفضل ترد عليه الحنبلة قالوا طب لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة هل قال لبلال أن يؤذن بأذن أبو محذورة ولا يؤذن بأذانه السابق بأذانه السابق فإذا حديث أبو محظور هذا هذا الحديث يئما خص الأبي محظورة يئما صفة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محظورة لكي يتعلم الصحابة أن هناك صفتين للأذان في ساعة في صفة الأذان والراجح أن أذان بلال أفضل من أذان أبو, أبو محظورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك وبلال أذن فترة بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم شروط ذلك الصلاة بقى نخليها المرة الجاية إن شاء الله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم حمد الله رب العالمين أنتم مش عايزينه بعد ليش أنا عندي ظروف بعد المغرب مش عارف أجي لعلها تكون فترة بسيطة ونخليل المغرب دا أنا أصرح عن شو كله بعد يكله كنت ثلاثة آه طب خلاص خليه الدكتور أحمد زين يضغطه يضغط الوقت ما عايز أتعرف يا أو تيجي قبل المغرب بعد شوي تقول بدر شويه قبل الاذان مثلا قبل اذان العصر بشويه أو على حسب خلاص كلموه شوفوا شوفوا رايه خلاص ماشي كلموه شوف لو الوقت العصر خلاص ماشي خلاص شوفوا كده ولو كان المغرب أنا هظبط ظروفي وخليها المغرب ان شاء الله والله باذن الله تمام ماشي ايش واصفه انت بالضبط <سؤال> الحمد <سؤال> لله بس ما يحب بسيمش بس ايوه ده ده ده ده غيره بقى يجي ده بيجي محمد السنوت يا ابو طارق ثاني البروتين اللي سائل ما هو ده الرسائل هي اللي غطت المياه هي هتمشي مع الحيطه لما المياه ابتدت ما نازله